sel قُلِّ اللّٰهِ الْمَشْرِ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الوسول وَمَا جَنَّ نَقَب وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَذَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَقَبِمْ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ إِنَّ فَلَنُوَلِّيَنَّ لَأَنَّكَ قِبْلَتُنْ تُضَاءُ شكر المسجد الحرام وحيثما كنتم فعلوا جهكم شكر. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا وَلَئِنِّي تَبَعَتَهُ وَأَبُومْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا